إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا قَاطِعِينَ وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فِرْعَوْنُ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكِن لَّا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ مُزَّرِيًا إن كادت لتبدي به لولا أن ربط على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 قال لهم موسى إنك لغويٌ قال لهم موسى إنك لغويٌ مبين فلما أن أراد أي يبقيش بالذي هو عدو لهم قال يا موسى قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قلت نفسا بالأمس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 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَنيًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إهداهما يا أبت استأدر إن خير من استأدرت القوي الأمين قال إني أريد أن أمكك إهدا بنتي هاتين فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشب عليك ستبقني إن شاء الله لي الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك والله